اهدين الصراط المستقيم صراط الذي نعمت ن عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الضالين امن قل هو الله أ ح د الله يلد ولم يولد ولم ولم ي ك ن ل ه ك ف و الهدى أحد ا ل م م لك ل ا ح تم شركه ف د ي ت فلك الحمد و ع ظ م حلمك ف غ ف ر ت فلك الحمد و ب س ط ت ي د ك ف ذ ع ت ي ض م و ن ا ل ح م د ربنا وجهك أ ك ر م الوجوه وجاهك أ ع ظ م الجاه وعطيتك أ ف ض ل العطيه واهلاها تطاع ربنا فتشكو وتعصى فتغفر وتجيب ا ل م ض ط ر وتشفي السقيم ولا ي ج ز ي ا ل و ل قائل اللهم لك الحمد ب ا ل إ س ل ا م ولك الحمد ب ا ل ق ر آ ن ولك الحمد بالمال و ا ل أ ه ل والمعافاه كبدت عدونا و أ ر ه ر ت شملنا ومن كل ما س أ ل ن ا ك ربنا أ ع ط ي ت ن ا أ ن ت أ ح ق من ذكر و أ ح ق من عبد و أ ن ص ر من ابتغي و ا ر أ ف من ملك و أ ج و د من س ه ل أ ن ت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك لن تطاع إ ل ا ب إ ذ ن ك ولن تعصى إ ل ا بعلمك فلتدون النفوس وكتبت ا ل آ ث ا ر ونسخت ا ل آ ج ا ل القلوب لك م ف ض ي ة و س ر عندك ع ل ا ن ي ة الحلال ما أ ح ل ل ت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك و ا ل ع ب د ه ا ل ن ت ا ل ل ه ا ل ر و ف ا ل ر ح ي م ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك من ا ل خ ي ر كله ه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر أ همنا ولا مبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا واجعل اللهم ا ل ج ن ة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ا ل ع ا ف ي ة الدنيا و ا ل آ خ ر ه ن س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة في ديننا ودنيانا و أ ه ل ن ا و أ م و ا ل ن ا اللهم استر عوراتنا و ا ب روعاتنا واحفظنا من بين أ ي د ي ن ا ومن خلفنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك انك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مبتلانا ومرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على أ د ل ك ا ع ز الاسلام والمسلمين و ذ ل الشرك والمشركين ودمر اعداءك ع د ا ء الدين واجعل هذا البلد امنا م ط م ئ ن وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم وفق ل ي أ م ر ن ا إ م ا م ن ا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال برحمتك يا أ ر ح م الراحمين سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين